والا صاحية صاعدت الدنيا بسمها والله صاحية صاعدت الدنيا بسمها ولو روح عافت الفتح بيدي لسمها ولك يا عمي أنا بحيي أنا بحيي شباب الفتح كل واحد ولك بسمها بجينا يام بنصف الحساب وبيي